نعم يقول السائل ذكرتم في كتاب التوحيد أ ن الانتماء إ ل ى المذاهب ا ل إ ل ح ا د ي ة و ا ل أ ح ز ا ب ا ل ع ل م ا ن ي ة ر د ة عن ا ل إ س ل ا م ولما ق ر أ البعض هذا الكلام وكان متحزبا ترك حزبيته و أ خ ذ يحذر الناس من ا ل ح ز ب ي ة ويقول لهم ا ل ح ز ب ي ة لا تجوز وهي ر د ة عن دين ا ل إ س ل ا م السؤال هل ما, فم... هل ما فهمه هذا الشخص من, من فضيلتكم صحيح وهل الانتماء إ ل ى كل ا ل أ ح ز ا ب ر د ة أ ن ا ما قلت ا ل ا ن ت ب ا ء إ ل ى كل ا ل أ ح ز ا ب أ ق و ل ا ل ع ل م ا ن ي ة و ا ل أ ح ز ا ب ا ل إ ل ح ا د ي ة ا ل م ل ح د ة التي لا تؤمن برب أ ل ا هو ا ل ر د ة أ م ا ا ل أ ح ز ا ب التي لا تصل إ ل ى ا ل ر د ة و لكن عندها بعض المخالفات او بعض البدع هذا ليس رده هذا يعتبر خ ط أ لكنه لا يصل إ ل ى حد الرده ف أ ن ت ق ر ا الكتاب و تشوف أ ن ه مقيد ما هم مطلق مقيد ب ا ل أ ح ز ا ب ا ل ك ا ف ر ة الذي ينتمي إ ل ى ا ل أ ح ز ا ب ا ل ك ا ف ر ة هذا يكون مثلهم كافرا أ م ا الذي ينتسب إ ل ى المسلمين هذا مسلم و لكن ا ل أ ح ز ا ب التي عندها مخالفات ينبغي انه ما ينتسب إ ل ي ه ا و لكن لو انتسب إ ل ي ه ا لا يعتبر و ا كافرا ينبغي أ ن ك م تفهمون الكلام ما ت أ خ ذ و ن على إ ط ل ا ق ه تحملون الكاتب أ و القائل ما لم يقله أ و ما لم يكتبه نعم